وما وقع فيها من صلح مع اهل الكتاب في جنوب الاردن هنا وبعد كشف ل ق ا ذ عن المنافقين وهذه الاحداث كلها تبين للناس ان دين الله ظاهر ولابد من الدخول فيه فاخذت الوفود تفد الى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة تبايع على ا ل إ س ل ا م وتدخل في دين الله فسمي عام الوفود ونحن في منتصف الشهر ذي القعده أي الشهر الحادي عشر من العام القمري ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة ل ل ه ج ر ة واخذ الناس يستعدون لموسم الحج وقد فرض الحج في ا ل إ س ل ا م ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ي أ م ر ه الله ب ص ف ة خ ا ص ة ان يذهب للحج ولم يقع في قلبه الذهاب للحج لان امور التشريع كانت لم تكتمل بعد ولكنه لم ينه احدا عن الحج بعد اذ اصبحت م ك ة دار اسلام أ م ا الحج فكان للمسلمين وغير المسلمين فالمشركون أ ي ض ا يحجون إ ل ى بيت الله الحرام وعلى شعائرهم وعادتهم في ج ا ه ر ي ت ه م لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء بعد فتح م ك ة ترك للناس ح ر ي ة عبادتهم اخذا من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين نعم م ك ة دار اسلام لم ي أ م ر الله بمنع احد من اداء مناسك الحج وعلى طريقته التي كان يحج عليها فلما كان العام التاسع هذا تحدث كثير من المسلمين ان النبي سيحج او انهم سيحجون ت ر ا ى لهم ان الغزوات قد انتهت فها هو قد غزى شمال ا ل ج ز ي ر ة ودانت ن م ا ل ج ز ي ر ة لدين الله فماذا يشغلنا عن الحج في هذا العام فما ر ع ه م ا ج أ ه م الا إ ع ل ا ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ينتدب أ ب ا بكر الصديق ليكون أ م ي ر المسلمين للحج في هذا العام ولم يكلف ا ل ص ح ا ب ة بالحج بل جعله إ ذ ن ا لمن أ ر ا د أ ن يحج ف أ م ر أ ب ا بكر وخرج أ ب و بكر ب ث ل ا ث م ا ئ ة من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ينضم إ ل ي ه م من أ ر ا د من سائر المناطق واهل م ك ة ليكون أ ب و بكر أ م ي ر الحج للمسلمين ولم يخرج هو صلى الله عليه وسلم للحج في هذا العام وامر أ ب ا بكر ان يدع للناس ح ر ي ة مناسكهم اي غير المسلمين فلم يكونوا يقفوا في ع ر ف ة جميعا في صعيد واحد فقريش لها موقف وغيرها من القبائل لها موقف اللهم ان اغلب مناسك الحج يشاركون بها كوقوف ع ر ف ة ورمي جمار و ن ح ر هدي ولكن لكل ق ب ي ل ة شعار في ا ل ت ل ب ي ة كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج مع هذا الخليط فيلبي هو بالتوحيد ويلبي غيره بالشك ر وان يرى ما لا يليق لا ل ع ق ي د ة مؤمن ولا لعقل عاقل ان يكون عدد كبير من المشركين مازالوا يطوفون بالبيت عريانين عراه بعض عقائد الشرك ان الطواف بالبيت ع ب ا د ة و ق ر ب ة لا تجوز في ثياب عصوا الله فيها فاذا ارادوا ان يطوفوا ي أ ت و ا الى حجر اسماعيل المعروف بالحطيم فيحطمون ملابسهم وحط الملابس هو نزعها و إ ل ط ا ؤ ه ا ويخرجون من الحجر عراه كما ولدته ا م ه ا ت ه ثم يطوفون منظر تشمئز منه النفوس ذوي الطباع السليمه ان يطوف الرجل عريانا كما ولدته أ م ه شيء مستهجن عند ذوي العقول والطباع السليمه ولم يؤمر النبي بتغيير عادتهم ف أ م ر أ ب ا بكر أ ن يحج بالمسلمين على تعاليم الدين و أ ن يعلن هذا ا ل إ ع ل ا ن فقط لا يطوف بعد اليوم بالبيت عريان ف إ ن رسول الله قادم للحج في ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة ولا يريد أ ن يرى ع ر ي ا ن يطوف بالبيت ومن حقه ف م ك ة دار إ س ل ا م وكل د و ل ة تشرع في أ ر ض ه ا ما تشاء كيف و أ ن يكون هذا التشريع مرتبط بهدي السماء ف أ ي ش ر ي ع ة من ش ر ا ئ ع السماء أ م ر ت أ ب ن ا ء ه ا وذويها أ ن يعبدوا الله عراه كما ولدكم م ه ا ت ه م لم ي أ ت ي هذا في ش ر ي ع ة ا ل قط ان هي إ ل ا بدع ابتدعها الناس هذا كل ما كلف به أ ب ا بكر و أ ر س ل معه النبي صلى الله صلى عشرين ل وسلم ي ه ع بدنه أ ي عشرين ن ا ق ة هديا بالغ ا ل ك ع ب ة ينحر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد يوم النحر بعد رمي ا ل ج م ر ة يطعم للفقراء و المساكين في أ ر ض الحرم و ساق أ ب و بكر خمس بدنات فكان المجموع خمس ة و عشرين ن ا ق ة تنحر طعمه للفقراء و المساكين يوم العيد وانطلق أ ب و بكر على ب ر ك ة الله اميرا للمسلمين في هذا الحج وبقي النبي جالسا في ا ل م د ي ن ة يستقبل الوفود التي تدخل في دين الله يعلمها ا ل ق ر آ ن وهدي الله ويجيزها ويؤمر عليها وبعد انطلاق أ ب ي بكر بمرحلتين أ ي لم يبتعد عن حدود ا ل م د ي ن ة أ ن ز ل الله جبريل بسبع وثلاثين آ ي ة صدر ص و ر ة ب ر ا ء ة ص و ر ة ب ر ا ء ة ا ل ف ا ض ح ة التي مازلنا معها أ س ا ب ي ع في غ ز و ة تبوك و أ ح و ا ل المنافقين نزل منها آ ي ا ت لم تنزل كلها و ا ل ق ر آ ن لم ينزل حسب ترتيبه ا ل آ ن الموجود بين أ ي د ي ن ا في ط ب ا ع ة المصحف بل نزلت ا ل آ ي ا ت حسب المناسبات و ا ل أ ح د ا ث منجما مفصلا حسب الوقائع ثم ي أ ت ي جبريل فيقول للنبي ضم هذه الايه آ ي ة إلى هذه ل آ ة الصورة ابتأي ب ذ ه ا ل آ ي ة و خ ت م هذه ا ب ه الايه آ ي ة ل آ ا الصورة الأولانية ت حتى تم ت ت إلى ر ب على الصورة المقرؤة أيدينا الأمر بين فكان قد نزل معظم آ ي ا ت س و ر ة ب ر ا ء ة عند عودته من تبوك أ م ا مطلع س و ر ة ب ر ا ء ة صدر ا ل آ ي ا ت في س و ر ة ب ر ا ء ة لم تكن قد نزلت بعد لذلك لم يكن عند النبي أ ح ك ا م يطبقها على غير المسلمين فلما انطلق أ ب و بكر بهذا الموكب المبارك يضم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاوز ا ل م د ي ن ة ب م ر ح ل ة و أ ش ر ف على ن ه ا ي ة ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة نزل جبريل بصدر ب ر ا ء ة بسبع وثلاثين آ ي ة ب ر ا ء ة من الله ورسوله إ ل ى الذين عاهدتم من المشركين ولم تستفتح هذه ا ل س و ر ة ب ا ل ب س م ة وسنقف عند معنى البسمله عندما نتكلم ع ل ى ا ل س و ر ة اما الان فمع احداث هذا المشهد نزلت الايات اصبح هنالك احكام ج د ي د ة يجب ان تطبق في م ك ة فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب فضمنه كتابا بالتعاليم ا ل ج د ي د ة وختم بخاتم النبي ثم اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يمتطي ناقته اي ن ا ق ة النبي واصطحب معه ابا ه ر ي ر ة شاهدا ورفيق سفر وامره ان يلحق بابي بكر فيكون مقتديا بابي بكر اي يصلي خلفه الامير مازال ابو بكر وعلي تابع اما اذا كان يوم الحج الاكبر اي يوم النحر فليعلن ما انزل الله ب س و ر ة ب ر ا ء ة على المسلمين وغير المسلمين انطلق علي على ب ر ك ة الله يحمل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ن ا ق ة الرسول وعندما دنا من ركب ابي بكر سمع ابو بكر رغاء ن ا ق ة النبي فعرفها فقال ل أ ص ح ا ب ه هذا رغاء ن ا ق ة النبي صلى الله عليه وسلم وظن أ ن النبي قد أ م ر بالحج فلحق فتوقف الركب ينتظرون ا ل ن ا ق ة حتى إ ذ ا دنت وبان من راكبها و إ ذ ا به علي بن ابي طالب فسلم على أ ب ي بكر ف س أ ل ه ابو بكر يا ابن عم رسول الله جئتنا تابعا ام اميرا يعني هل بدا لك ان تحج معنا ام ارسلك النبي اميرا ونحاني عن الامره فقال بل تابع وانوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد انزل الله سبعا وثلاثين ايه فيها احكام تبلغ للمسلمين وغير المسلمين وعجب الناس لماذا لا يكون المبلغ ابا بكر فليعطى الكتاب و ل ي ق ر أ الايات فاذا ق ر أ ه ا وحفظها كان امير حج ومبلغا عن النبي لماذا يكون المبلغ علي ه وفي هذا المقام انزلقت بعض اقدام اهل ا ل م غ ا ل ا ت من ا ل ش ي ع ة ظانين انها قادحه في ابي بكر وان ابا بكر لم يكن اهلا للبلاغ عن النبي اذا لم يكن اهلا فليعزل وليؤمر علي لا ضعوا الامور في نصابها الشطط و ا ل م غ ا ل ا ت لا تليق بقي ابو بكر اميرا وكل كتب الحديث والسير ج ث ب ت ذلك حتى كتب ا ل ش ي ع ة ان عليا بقي تابعا ابو بكر هو الامير والامير هو الامام فصلى علي ط ي ل ة هذا الموسم ذهابا وحجا إ ي ا ا ب و مقتديا بابي بكر لان ا ب و بكر هو الامير اما علي فكان نائب النبي في هذا البلاغ لماذا وما معنى يوم الحج ا ل أ ك ب ر حتى نصحح م ع ل و م ة تعلق في أ ذ ه ا ن العوام لا تمت إ ل ى التشريع ب ا ل ص ل ة ما معنى يوم الحج ا ل أ ك ب ر عوام المسلمين ي ظ ن أ ن ه إ ذ ا جاءت و ق ف ة ع ر ف يوم جمعه اسمه حج أ ك ب ر هذه م ع ل و م ة خ ا ط ئ ة كل حج ايا كان يوم ع ر ف ة اسمه الحج الاكبر ولو كانت و ق ف ة ع ر ف ة يوم ا ل ح ج اذا لماذا سمي في القرآن يوم الحج الاكبر لان يوم الحج فيه و ق ف ة ع ر ف ة فهي حج اكبر لان ا ل ع م ر ة ت أ ت ي على مناسك الحج كلها الا و ق ف ة ع ر ف ة فان المؤدين ل ل ع م ر ة يحرمون ويطوفون ويسعون ويحلقون أ و يقصرون وهذه ا ل أ ر ب ع هي أ ر ك ا ن الحج مضاف إ ل ي ه ا و ق ف ة ع ر ف ة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج ع ر ف ة فميز الحج عن ا ل ع م ر ة ا ل ع م ر ة حج أ ص غ ر ل أ ن ه ا طواف وسعي ورمي وحلق وتقصير وقد تقدمه ا ل إ ح ر ا م فلم تختلف عن مناسك الحج بشيء اللهم إ ل ا و ق ف ة ع ر ف ة لذلك سمي الحج ح ج أ ك ب ر و ا ل ع م ر ة ح ج أ ص غ ر فانطلق علي كما قلنا ل ي ق ر أ على الناس صدر براءه يوم الحج ا ل أ ك ب ر يعني ص ب ي ح ة يوم النحر إ ذ ا أ ف ا ض و ا عن ع ر ف ة واجتمع الحجيج في م ن ا فان منن تجمع جميع الحجيج على شتى مذاهبهم كلهم سيكون في م ن ا لينحروا هديهم ويشاركوا في عيد الاضحى وان لم يكن للمشركين عيد فكانوا يعتبرونه ف ر ح ة اداء الحج ويقيمون ايام التشريق ايام طعام وشراب على مشاعرهم وعلى مناسكهم لما لا يكون المبلغ علي في ي هذا ا ل ولا م و يكون امير الحج ابو بكر لان العرب كانت وما زالت حتى يومنا هذا لها اعراف وعوائد جاء الاسلام فاقرها ما لم تكن م خ ا ل ف ة لنص شرعي فقال صلى الله عليه وسلم ا ل ع ا د ة م ح ك م ة اي ما اعتاده الناس والفوه من عرف يتعرفون عليه بينهم يعتبر ت ر ف و ن بينهم عليه ع ي تشريعا ما لم يخالف تشريعا س م ا و ي ف ع ا د ة العرب ان من ابرم صلحا او اعطى عهدا او كان له ث أ ر لا ينوب عنه فيه الا من يقع في خمسته من ع ص ب ة الدم ومعنى هذا اضاحا لان كثيرا من شباب اليوم لا يعرفون هذه الاعراف عند العرب وعرف العشائر ان الانسان اذا اعتدى فقتل اخذ ا ل ث أ ر من عصبته و ا ل ع ص ب ة خمسته كيف ذلك يقول لمن يريد اخذ ا ل ث أ ر لا تتجاوز خمسته من خمسته يقول اقبض على خنجرك إ ن أ ر د ت ثارا فيقبض بيده هكذا على خنجر فيقول عد نفسك إ ل ى أ ب ي ك الخامس فيسمي نفسك فلان رفع ا ل إ ص ب ع ا ل أ و ل ابن فلان رفع ا ل إ ص ب ع الثاني ابن فلان رفع ا ل إ ص ب ع الثالث ابن فلان رفع ا ل إ ص ب ع الرابع ف إ ذ ا ذكر الخامس ففتحه سقط الخنجر من يده يقول من تجاوز هذه ا ل خ م س ة ليس وليدم لا يجوز أ ن ت أ خ ذ ثارا منه ومن يلزم بالديه سواء كان في الجاهليه أ و ما جاء واقره ا ل إ س ل ا م ا ل د ي ة تفرض على العاقله و ا ل ع ا ق ل ة من يلتقون في الجد الخامس فعلى هذا العرف لا يجوز أ ن يرد عبدا او يبرم صلحا او ينوب في دم الا صاحب ا ل ع ل ا ق ة ا ل م ب ا ش ر ة او من كان من عصبته يلتقي معه في الجد الخامس يعني ب ل ص ة العوام من خمسته فعلي بن ابي طالب هو علي ا بن ابي طالب ا بن عبد المطلب ابن عم رسول الله م ب ا ش ر ة فنبينا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فيلتقي الاثنان في الجد الاول اي الاسم الثالث فهو من عصبته فهو اقرب الناس اليه ومن اقدم اصحابه في هذا الدين فهو اول من اسلم من ا ل ص ب ي ة بعد ابي بكر كان اول من اسلم من الرجال وبعد زيد بن ح ا ر ث ة كان اول من اسلم من العبيد والاماء كان مولى وبعد أ م المؤمنين ا ل أ و ل ى أ و ل من أ س ل م من النساء فكان هذا العدد المبارك أ ر ب ع ة خامسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم قام هذا الدين ابو بكر من الرجال وعلي بن أ ب ي طالب من ا ل ص ب ي ة وزيد بن حارثه من الموالي و خ د ي ج ة بنت خويلد من النساء خامسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي إ ذ ن ع ص ب ة وصحابي جليل ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ا ل أ م ر قد يقول البعض لماذا لم يرسل العباس فالعباس عمه فهو أ ق ر ب إ ل ى جده من ابن, من ابن عمه وهو مسلم ا ل آ ن العباس حديث عهد باسلام وابرمت هذه العهود والعباس مازال في م ك ة مع المشركين الان هو قد اسلم بعد هذه العهود اما علي فقد كان مسلما يوم ابرمت وكان احد الشهود على هذه العهود فهو اولى الناس بنقلها وردها ولو لم يكن ذلك العرب لا تعترف يقول ابرمنا عهدا مع محمد لا ينقضه الى محمد او من ينوب عنه في عرفنا فعلي اقرب الى هذه الاعراف انطلق الركب على ب ر ك ة الله ابو بكر امير ل وعلي نائب للنبي صلى الله عليه وسلم فلما وقفوا على ع ر ف ة وافاضوا في يوم النحر و ر م الناس ج م ر ة ا ل ع ق ب ة ونحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم كانوا في صعيد واحد قام علي بن ابي طالب خطيبا في الناس بعد الاستئذان من امير الحج ابي بكر فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال ايها الناس اني رسول رسول الله اليكم فقالوا ماذا بماذا يا علي ف ق ر أ علي هم سبع ا و ث ل ا ث ي ن آ ي ة من ص د ر برا ء ة دون أ ن يستهل ه ا ب سملا ا ل ه ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م برا ء ة م ن ا ل ل ه و ر س و ل حتى إ ذ ا أتم ا ل ق ر ا ء ة قال أ م ر ت إ ب ل ا غ كم ب أ ر ب ع أ و ل ي لا يقربن البيت بعد هذا اليوم مشرك لان ا ل ا ي ة تقول و س ن ق ر أ ه ا الان يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا ي ق ر ب ا ل م س ج د الحرام بعد عامهم هذا و سنوضح معنى النجس لا يقربن البيت بعد هذا اليوم مشرك ا ل ث ا ن ي ة لا ي ط و ف بالبيت عريان ولا يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا مسلم ثلاث من كان بينه وبين النبي عهد فهو إ ل ى مدته أربعة من لم يكن له عهد فمدته إ ل ى أ ر ب ع ة أ ش ه ر أ ي الذين عاهدوا النبي ولا يزال على عهدهم من المشركين لم ي ن ق ض و ا فعهدهم الى مدتهم عام ثلاثه اربعه حتى تنتهي مدتهم والذين ليس لهم عهد او كان لهم عهد فنقضوه فمدتهم من اليوم ا ر ب ع ة اشهر فاذا انتهت الاربعه اشهر فلا عهد لمشرك ولا لزمي ان يوجد في ارض ا ل ج ز ي ر ة ومن وجد فليس له الا السيف ا ر ب ع ة اشهر ك ا ف ي ة م ص عليها ا ل ق ر آ ن الكريم لم يجتمع أ ص ح ا ب النبي ثم يضعوها في دستور اسمه ميثاق وطني لا يتلى قرآن、يدل. فقال بعض المشركين من أ ه ل التعصب نعم يا بن أ ب ي طالب ف إ ذ ا انقضت ا ل أ ر ب ع اشهر فلا عهد بيننا وبين ابن عمك إ ل ا الضرب والطعن أي القتال ولما انتهت ايام التشريق تشاوروا وتلاوموا وعرفوا انهم لا ط ا ق ة لهم بقتال المسلمين فاما ان يدخلوا في الدين واما ان يرحلوا عن ا ل ج ز ي ر ة فلا يجتمع في ج ز ي ر ة العرب دينان على ا ل ا ط ا ق ق ر أ علي رضي الله عنه الايات و بين هذه الاحكام الاربع وعندما انتهى موسم الحج قفل راجعا مع أ ب ي بكر الصديق إ ل ى م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أ م ر تنفيذ هذه القرارات أ م ي ر م ك ة أ م ا ا ل آ ي ا ت ف إ ل ي ك م بيانها مع التعليق لماذا لم تصدر بسم ا الله الرحمن الرحيم قال تعالى براءة من الله ورسوله المشركين الله الذين عاهدتم من من إلى أ ي يا محمد إ ن الله بريء من المشركين ويجب أ ن تتبرا أ ن ت أ ي ض ا منهم ومن عهودهم إ ذ ا انقضت مدتهم فسيحوا في ا ل أ ر ض أ ر ب ع ة أ ش ه ر ومعنى سيحوا أ ي تنقلوا و س ا ف ر فسيحوا في ا ل أ ر ض أ ر ب ع ة أ ش ه ر واعلموا أ ن ك م غير معجز الله و أ ن الله م خ ز الكافرين واذان من الله ا ل أ ذ ا ن معناه ا ل إ ع ل ا ن وسمي ا ل أ ذ ا ن خ م س مرات في اليوم ل أ ن ه إ ع ل ا ن عن د خ و ل وقت ا ل ص ل ا ة واذان من الله ورسوله إ ل ى الناس يوم الحج ا ل أ ك ب ر أ ي بعد إ ف ا ض ة عن عرفه يوم النحر واذان من الله ورسوله إ ل ى الناس ليس إ ل ى المسلمين فقط إ ل ى الناس يوم الحج ا ل أ ك ب ر أ ن ا ل ل ه بريء من ا ل م ش ر ك ي ن و ر س و ل ه انتبهو انا الله بريء أ ذ ا ت ا ل ت و ك ي د مع ك ل م ة لفظ ا ل ج ل ا ل ة ث م بريء ل أ ن ه ا بدل من هما بريء بالضم و ر س و ل ه أ س ل م رجل في عهد عمر بن الخطاب من ا ل ب ا د ي ة فجلس الى رجل يقرئه ا ل ق ر آ ن فلما ا ق ر أ ه براءه قال المعلم أي الذي يقرا للاعرابي الذي اسلم جديدا يتعلم ولكنه ابن اللغه اقراه هذه الايه ان الله بريء من المشركين ورسوله اقراه اياها بالجر بريء من المشركين ورسوله فقال الاعرابي ما هذا كلام الله فقال ويحك انت اعلم بكلام الله منا والله لقد انزلها الله ب و ا س ط ة جبريل على رسول الله قبل ان يحج ابو بكر بيوم او يومين قبل ان ي أ ت ي موسم ا ل ح ج وكان فيها بلاغ علي بن ابي طالب واخذ المعلم يقرع المتعلم فقال له اذن وانا والله بريء من رسول من الله فقال ويحك هذه اعظم من التي قبلها اولا تنكر انه كلام الله ثم تتبرا من رسول الله فحمله الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب فلما رفع الامر الى عمر غضب عمر وقال ما هذا يا ا خ الاسلام كيف تتبرا من رسول الله قال لقد اقراني صاحبكم ان الله بريء من المشركين ورسوله فاذا كان الله يتبرا من رسولي وانا مع الله اتبرا من رسولي قال ما هكذا تقرا يا اخا الاسلام ان الله بريء من المشركين ورسوله قال الان هذا كلام الله وانا والله مع الله ورسوله ابرا من المشركين فاعلم امير المؤمنين ان لا يقرئ الناس القران الا متمكن باللغه وانظروا الى لغتنا ما شاء الله حتى ولاه الامر عندنا لا يحسنونها سووا معك مغص ك ل ا م ي وبعد ربع س ا ع ة بصير ا ل سالب ل ي ش تكمل تتفي التلفزيون ب ت ق و م اما ان ت ت ق ي أ واما ان تدخل الى الحمام على مستوى المسؤوليه واصحاب الدكتره يخبط في ا ل ل غ ة خبط عشواء كحاطب ليل ينصب المرفوع ويجر المنصوب ح ب ز لا يقرؤ ليعلم الناس فقط إ ل ا من كان متمكنا ب ا ل ل غ ة فكيف الذي يخاطب الناس بالتشريع والقوانين أ ل ا يعلمون أ ن تغيير ت ش ك ي ل ة تغير مضمون القرار كله الله ي ص ل ح ا ل ح ا ل و أ ذ ا ن من الله و ر س و ل ه إ ل ى الناس يوم الحج ا ل أ ك ب ر أ ن الله بريء من المشركين و ر س و ل ه أ ي و ر س و ل ه بريء من المشركين ف إ ن تبتم فهو خير لكم و إ ن ت ولتم ي فعلموا انكم غير م ع ج ز الله و بشر الذين كفرو ا بعذاب أ ل ي م إ ل ا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم ي ظ ا ه ر عليكم أ ح د ا ف أ ت م و ا إ ل ي ه م عهدهم إ ل ى مدتهم إ ن الله يحب المتقين ف إ ذ ا انسلخ ا ل أ ش ه ر الحرم فاقتلوا المشركين حيث و ج د ت م ه م هنالك إ ر ا د ت ا ن إ ر ا د ة ر ب ا ن ي ة و إ ر ا د ة حاكميه من ملك أ و رئيس ج م ه و ر ي ة أ و زعيم أ و شيخ ق ب ي ل ة أ ي ا ل إ ر ا د ت ي ن أ و ل ى بالالتزام والتنفيذ إ ر ا د ة رب العالمين اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم و ح ص ر و ه م واقعدوا لهم كل م ر ص د ف إ ن تابوا و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا ا ل ز ك ا ة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم وانظر الى التشريع ما اكمله اين احد من المشركين استجارك فاجره رغم كل هذا ونقض العهود واعلن عليهم الحرب بعد ا ر ب ع ة اشهر ايضا استثناء اخر وان احد من المشركين استجارك فاجره لماذا لماذا اجره خوفا من دولته لا لماذا طمعا في مكسب من ورائه لا ف إ ن أ ح د من المشركين ا س ت ج ا ر ك ف أ ج ر ه حتى يسمع كلام الله ثم أ ب ل غ ه م أ م ن ه أ ج ر ه حتى تهديه الى ا ل إ س ل ا م ثم أ ب ل غ ه م أ م ن ه ذلك ب أ ن ه م قوما لا يعلمون الكفار لا يعلمون ويعتبروننا نحن لسنا اهلا للعلم ينسبوننا بالجهل والله من علم كتاب الله فهو اعلم اهل الارض كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين وما زالت الايات وانصح كل احد من اخواني بقراءتها على انفراد في بيته ب ت أ م ل حتى تصل الى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ك ش ر ي ه كلما سمعت ايه في ا ل ق ر آ ن تصدر ب يا ايها الذين امنوا حضل كل حواسك فيها تكليف او فيها ثناء عطر او فيها تنبيه خطير يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس والنجس هنا لابد أ ن نبينه في هذه ا ل خ ط ب ة و أ ر ج و الا أ ط ي ب ليس النجس الذي هو ضد ا ل ط ه ا ر ة ا ل ح س ي ة ف إ ن الله قد كرم بني آ د م ونص عليه في ا ل ق ر آ ن الكريم قال لقد كرمنا بني آ د م و ا ل إ ن س ا ن لا ينجس إ ن م ا يتنجس إ ذ ا ط ر أ على بعض أ ع ض ا ئ ه ن ج ا س ة تزال بالماء فمعنى قوله إ ن م ا المشركون نجس أ ي نجس ا ل ع ق ي د ة والسلوك والعبادات أ ي رجس و اثم فلا و ا ل ح ك م الفقهي أ ن الذي يدخل ب ا ل إ س ل ا م ن أ م ر ه بالاغتسال ذلك ل أ ن ه لم يكن يغتسل من جنابه قبل فحتى نهيئه للعباد والجنب ليس نجسا فلقد لقي النبي ا ا ص ح ب رضي الله ع ه اسمه م مفاتني الان ن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق امام ا ز ق ة المؤديه الى باب المسجد وكان الصحابي جنبا قد خرج ل ح ا ج ة له الى السوق فلما ر أ ى النبي حاد عن طريقه ولم يلتقي به ويسلم عليه انه ابا ذر لقي النبي فكان جنبا ف ح ا د من طريقه ثم ذهب فقضى حاجته ثم رجع الى داره فاغتسل ثم اتى المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابا ذر إن, ان لم يكن ابا ذر فهو ابو ه ر ي ر ة قال له لقيتني في الطريق فلم تسلم عليه قال لابي وامي يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أ ن أ ل ق ا ك و أ ن ا غير طاهر ف أ س ل م عليك و أ ض ع يدي بيدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إ ن المسلم لا ينجس إن المسلم لا ينجس انها ل ل لا م م س ي ج س إ ن الجنابه وما شرع التطهير إ ل ا ل ل ع ب ا د ة ف ا ل ج ن ا ب ة ليست نجاسه وبدن الادمي لا ينجس لانه مخلوق اصلا من ن ط ف ة ط ا ه ر ة والله يقول لقد كرمنا بني ادم حتى وان مات الانسان لا ينجس وتغسيل الميت من باب تكريمه و م ح ب ت ه ليقبل على الله متوضئا حتى لا يكون الميت عندنا منبوذا يجتمع اقرب الناس اليه واهله ف ي غ س ر و ه ويكفنوه ويطيبوه تكريما له قبل دفعه اذن فالنجس نجس ا ل ع ق ي د ة وعقب الله عليهم قبل ان يتساءلوا ل ا ن ه يعلم ماذا في نفوسهم حتى ان ظنوا بان هذا المنع للمشركين سيؤثر على اقتصادهم لان موسم الحج منافع وتجاره ف ط م أ ن ه م أ ن الرزق لا يكون على الكفار أ ب د ا إ ن م ا الرزق بيد الله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا المشركون نجس فلا ي ق ر ب ا ل م س ج د الحرام بعد عامهم هذا و إ ن خفتم عيله والعيله م ع ن ه ا الفقر تدهور الاقتصاد و إ ن خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء إن الله عليم حكيم الى ت ت م ة هذه المعاني ودروسها ا ل م س ت ف ا د ة من ا ل س ي ر ة في هذا العصر و ع ج ل ة الاقتصاد التي اقضت مضجع الجميع في جمعه ق ا د م ة ان شاء الله تعالى ادعوه انتم وقفنا بنجاح وقد وعدت إ خ و ا ن ي أ ن نبين لماذا لم تستهل ب ر ا ء ة أ ي ا ل ت و ب ة بسم الله الرحمن الرحيم هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة قال علماء التفسير عنها قد بلغ لها ب ض ع ة عشر اسما أ ي ليست فقط تسمى ب ر ا ء ة أ و ا ل ت و ب ة ف ب ر ا ء ة ل أ ن الله ت ب ر أ فيها من المشركين و ا ل ت و ب ة لانه تاب فيها على المؤمنين فاختار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام تسميتها ب ا ل ت و ب ة ودونت في ا ل ق ر آ ن الكريم ب ا ل ت و ب ة اختيارا لاجمل ص ف ة فيها اذ تاب الله فيها على المؤمنين وبالتخصيص ا ل ث ل ا ث ة الذين خلفوا وقد مر خبرهم اما اسماءها عند علماء التفسير فاليك بعضا منها وقد اوصلها البعض الى ا ر ب ع ة عشر اسما ذكره صاحب الكشاف من اسمائها براءه و ا ل ت و ب ة و ا ل م ق ش ق ش ة و ا ل م ب ع س ر ة و ا ل م ش ر د ة و ا ل م خ ز ي ة و ا ل م ث ي ر ة و ا ل ف ا ض ح ة و ا ل ح ا ف ر ة و ا ل م ن ك ل ة و ا ل م د م د م ة و س و ر ة العذاب هذه من أ س م ا ئ ه ا التي وردت على أ ل س ن ة ا ل ص ح ا ب ة وذكرها علماء التفسير لكل اسم معنى موجود في ا ل س و ر ة كما ذكر صاحب الكشاف فقد تيب فيها على المؤمنين فسميت ب ا ل ت و ب ة وهي تقشقش من النفاق اي تبرئ منه م وتبعثر عن اسرار المنافقين اي تبحث عنه م وتسيرها اي تنشرها وتحفر عنها اي تخرج مكامنها وتفضحهم وتنكل بهم وتشردهم وتخزيهم وتدمدم عليهم توعدا بالعذاب فلذلك حملت هذه الاسماء قال سعيد بن جبير رضي الله عنه وهو من كبار التابعين أ ح د سعيدين كان لا يقبل الحديث مرسلا إ ل ا منهما سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ل أ ن التابعي لم ير ى النبي ولم يسمع منه فينبغي له إ ذ ا حدث أ ن يذكر ا ل ح ل ق ة التي تربطه بالنبي فيروي عن صحابي أ م ا أ ن يقول التابعي قال رسول الله المؤمنون لم يقبلوا هذا منه في ذلك الزمن من الذي حدثك عن النبي يجب أ ن يذكر الصحابي الذي سمع منه و روى عنه فلم يكونوا يقبلوه ف إ ذ ا قال التابعي قال رسول الله في علم المصطلح عند علماء الحديث ينزل الحديث من د ر ج ة ا ل ص ح ة إ ل ى د ر ج ة الضعيف واسمه مرسل أ ي أ ر س ل ه التابعي إ ل ى الرسول م ب ا ش ر ة دون أ ن ي أ ت ي إ ل ى ا ل ب و ا ب ة وهي ح ل ق ة السند إ ل ا عن السعيدين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير اذا قال احدهما قال رسول الله حديثه صحيح لا ينزل الى درس ا ل ط ا ل ف لعظيم ث ق ة ا ل ا م ة بهذين السعيدين احدهما سعيد بن جبير والذي قتله جبار هذه ا ل ا م ة الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول س أ ل ت ابن عباس رضي أي الله عنهما عبدالله ابن عباس ووالده فهما صحابيان رضي الله عنهما عن ه م ا عن س و ر ة ب ر ا ء ة فقال تلك ا ل ف ا ض ح ة أي ا ل ما س م ت تلك بالفاضحة الصحابة الفاضحة ما عند زال الله ينزل فيها ومنهم ومنهم ومنهم حتى خفنا أ ل ا تدع أ ح د ا منهم اخرجه الطبري وعن ح ذ ي ف ة بن اليمان رضي الله عنه قال انكم تسمونها ا ل ت و ب ة وانما هي س و ر ة العذاب والله ما تركت احدا من المنافقين الا نالت منه وهذا سر عدم وجود البسمله فيها اخرجه صاحب الكشاف بسنته جئنا الى البسمله إ ذ ا أ ن ه ا الفاضحه ة و أ ن ا س وردت ة العذاب و ر على لسان ا ل ص ح ا ب ة بحديثين وباقي ا ل أ س م ا ء كل له دليله وسنده فيه لماذا لم تصدر ا ل ت و ب ة بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا أ خ ذ ن ا بهذا ا ل ر أ ي ل أ ن ه ا نزلت بالعذاب قال لنا أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي ا ل آ خ ر الذين لم يعتبروه سببا ف إ ن س و ر ة ويل لكل ه م ز ة ا ل ل م ز ة أ ي ض ا نزلت بالعذاب واستفتحت ب ك ل م ة ويل ومع ذلك صدرت بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لنا إ ن س و ر ة اللهب تبت يدا أ ب ي لهب وتب قد ب د أ ت بالعذاب وشملت العذاب كله ل أ ب ي لهب و ا م ر أ ت ه ومع ذلك صدرت بسم الله الرحمن الرحيم ف إ ذ ا جعلنا هذا سببا ينبغي الا يكون في هاتين السورتين بسملا قياسا على ما جاء في حق التوبه ر أ ي له وجه إ ذ ن لماذا لم تصدر بسم الله عند علماء التفسير أ ك ث ر من سبب الذي ذكرنا واحد ل أ ن ه ا ب د أ ت بالتبرؤ من المشركين والتبرؤ لا يتفق مع الرحمن الرحيم فكيف ي ب د أ ه م ب ا ل ر ح م ة ثم يتبرا هذا قول وقد ذكرناه القول ا ل آ خ ر أ ن س و ر ة ا ل ت و ب ة م ت م م ة ل س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل ولورود ا ل آ ي ا ت في صدرها بحكم خاص خصت بهذه ا ل ت س م ي ة واختير لها اسم ا ل ت و ب ة تكريما للذين تاب الله عليهم هذا راي آ خ ر ر أ ي آ خ ر أ ن ح ك م ة ا ل أ س ر ا ر للعدد في ا ل ق ر آ ن الكريم ا ل ق ر آ ن متكامل ل أ ن ه كلام الله ففي كل س و ر ة يوجد بسم الله الرحمن الرحيم إ ل ا في س و ر ة ا ل ت و ب ة براءه ذلك أ ن في س و ر ة النمل قد ذكرت البسمله مرتين افتجحت بها ا ل س و ر ة وذكرت في خلال السياق من وسط ا ل س و ر ة على لسان بلقيس انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فكان تعادل ا ل ق ر آ ن ان تختصر البسمله من س و ر ة ا ل ت و ب ة ر أ ي ايضا لبعض علماء المسلمين فاذا جمعنا م ج م و ع ة هذه الاراء نقول كلها تشكل شيئا واحدا اسمه الاجتهاد فلم يثبت نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تصدر ا ل ت و ب ة بسم الله الرحمن الرحيم والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ فمن اصاب فله اجران ومن ا خ ط أ فله اجر الذي نخلص اليه نقول هكذا وردت الينا بالسند المتصل توقيفيا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيه من جبريل انها س و ر ة م س ت ق ل ة واسمها ا ل ت و ب ة ولا تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم هذا الذي نقول هكذا وردتنا فيه في ا ل ق ر ا ء ة اوجه اذا وصلناها اعطيت ا ل ح ك م ة مع ما قبلها من الاحكام لان خ ا ت م ة الانفال ان الله عليم حكيم ثم ت ب د أ ب ب ر ا ء ة فالتقاء التنوين الذي على الميم مع الباء له حكم ثم اذا وقفنا لها حكم واذا سكتنا واعطيناها سكته للفصل بين القراءتين لها حكم ففيها عند اهل التجويب الوقف والسكت والوصل مع الحكم الذي يسمى اقلابا ذلك موضوع حديثنا في ولكنه الغطبة جانب تغطية سورة براءة لعدم وجود فيها. وقد انتهى بنا النص من هذه السورة عند ذكر الله عز وجل حكما جديدا يمنع المشركين من دخول المسجد الحرام جاء النص باسم المسجد والحكم معمم ل أ ر ض الحرم كلها أ ي م ك ة ك ا م ل ة والنبي صلى الله عليه وسلم عطف ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة على م ك ة فقال إ ن الله عز وجل ق د حرم البيت الحرام وانا احرم ما بين لابتيها اي ا ل م د ي ن ة فجعلها حرما فليس لمشرك ان يدخل م ك ة ولا ا ل م د ي ن ة النص القراني آ ن ي ي ايها ي ل ذ امنوا انما المشركون نجس وصلنا عند ل هذه ة وقرأناها فلا يقرب المسجد الحرام فلا المسجد عامهم هذا بعد ووقفنا عند هذا النص ب ا ل ت م ا م و إ ن خفتم ع ي ل ة أي فقرا فسوف ق ر ا ف يغنيكم الله من فضله إ ن شاء إ ن الله عليم حكيم و أ ذ ك ر ل أ ن ه ا في ا ل ج م ع ة قبل ا ل م ا ض ي ة أ ذ ك ر أ ن ن ا قلنا فيها درس ما أ ج م ل أ ن يستفيد المسلمون منه اليوم وهو خ ش ي ة ع ج ل ة الاقتصاد ا ل م ت د ه و ر ة والتي علقنا عليها ب أ س ل و ب أ د ب ي ل أ ن في بيوت الله لا يكون إ ل ا ا ل أ د ب فلسنا رداح شوارع أ م ا التعليق ا ل أ د ب ي والنقد البنا ء في اصطلاح العصر لا سيما ونحن تحت م ظ ل ة ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة فنرجو أ ن ي ت ق ب ل ه ا بصدر ر ح ض ثمار السلام والمستقبل الواعد الذي عشنا على امل بضع سنين ونحن ننتظره هذا الذي يذيقنا الامرين الان ع ج ل ة الاقتصاد المتدهور الى الوراء كم ارق مضجعا موضوع الاقتصاد المتدهور بعد توقيع السلام كم اقلق ر ا ح ة اناس كم ضيع مصالحا للناس لاسيما و إ خ و ة ا ل ق ر د والخنازير كما ذكرت لكم قبل سنين أ ن ي س أ ر ي ك م لهم متاجر في عمان تذكرون متاجر ليهود في عمان. في خطبة اللاءات تفرحوا هذا مذينة الكردي منكم حرب فسأريه كثيراً يوم ليهود من عمان الخليج الثلاث لا في في في في سيد يعش مسجد خطبة فليس في ا ل س ا ح ة نصر كما تشتهون ولا تحزنوا كثيرا فليس هنالك حرب م د م ر ة كما تخشون أ و تخوفون ولا تستعجلوا على اليهود فلم ينته ي دورهم بعد ولن يخرجوا لا بصواريخ العباس ي ولا صواريخ الحسين تذكرون هذه الخطبة والذي قد نسيها فليرجع الى شريطها نسيها الخطبة إلى قد وليسمع التسجيل عشنا والحمد لله الذي لا يحمد على مكره سواه وراينا كيف وضع اليهود يدهم على عصب الاقتصاد في عمان فان لهم مصانع ومتاجر وياتون لكثير من إ خ و ا ن ن ا يراودونهم عن محلاتهم ومصانعهم باسم الشريك ت ا ر ة وباسم العميل اخرى وهكذا فالذي ذكرنا قد ر أ ي ن ا هذا الذي يؤرق مضاجع الكثيرين دواؤه في قوله تعالى و ان خفتم ع ي ل ة النص قديما كان لجميع المؤمنين فعندما نهى الله عن ان يقرب المشركون المسجد الحرام ت أ ل م بعض المؤمنين لاسيما المكي منهم ل أ ن ه م كانوا يعتبرون موسم الحج ع ب ا د ة و ت ج ا ر ة وهكذا قال سفيهم ه أ ب و سفيان آ ن ذ ا ك ف إ ن أ ب ا سفيان لم أ ت ج ر أ ن ا و أ س م ي ه بالسفيه بل خاطبه النبي ب ر س ا ل ة خ ط ي ة أ م ر أ ن تكتب ل أ ن ه لم يكن يكتب ووجهها إ ل ي ه بعد م ع ر ك ة احد فقال له يا سفيه بني غالب يا س فكان ي بني ه غالب ف سفيه قريش هو ابو سفيان عندما ب د أ ت ا ل د ع و ة وامن المستضعفون ووقع النقاش بينهم وبين سادتهم الذي آ ل الى التعذيب قال ابو سفيان ولكن دين قريش أ ي أ ص ن ا م ه م ولكن دين قريش ع ب ا د ة و ت ج ا ر ة عبادة وتجارة ل أ ن الناس يقدمون إ ل ي ه ا فيعظمون ا ل أ ص ن ا م ف ي أ ت و ن ب ا ل ت ج ا ر ة فلما نزلت هذه ا ل آ ي ة ب ق ي ة رواسب ضعف من عدم ع ق ي د ة س ل ي م ة وفي السماء رزقكم وما توعدون مع القسم المميز في ا ل ق ر آ ن الكريم إ ذ أ ن الله قد أ ق س م ب أ ل و ا ن في ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ق س م بمقسوم به كثير حتى أ ق س م بما تبصرون وبما لا تبصرون ولكنه عند م س أ ل ة الرزق ل أ ن ه ا تهم الناس كثيرا فمن أ ج ل الدينار يقتل الوالد الولد والولد والده فلما قال وفي َِ السماء ََِّ رزقكم ُُِْْ وما ََ ت ُ ع َ د ُ و ن َ عزز هذا الخبر بقسم مميز قال ورب السماء فورب َََّ السماء ََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ انه لحق مثلما انكم تنطقون اولا جعل الرزق في السماء وليس في الارض حتى لا يجتهد الناس في طلبه فكيف تجتهد بطلب شيء هو في السماء فهذه ا ل آ ي ة تنفي الشائعات العاميه و ت أ ل ي ف ا ل آ ي ا ت التي ليست ق ر آ ن ي ة بل آ ي ا ت ن س ا ئ ي ة و ع ا م ي ة بسميها سواليف ح ص ي د ة عندما تسمع من أ ب ي ك الشيخ الكبير أ و أ م ك العجوز ومع ا ل أ س ف تسرب هذا إ ل ى عقول الشباب المتعلم أ ن يؤلفوا على لسان الله قولا ً اسع يا عبدي وانا بسعى معك اين قال الله هذا <تصفيق> عندما تقول الله يقول يعني ا ل ق ر آ ن الكريم نسمع هذا وكثيرا وفي المساجد الله يقول اسعى يا عبدي وانا بسعى معك حتى في الانجيل المحرف لم توجد هذه ا ل ع ب ا ر ة حتى في ا ل ت و ر ا ة المختلق عند ا خ و ة القرده والخنازير لم نعثر على اصل له فكيف ننسبه الى الله وفي ديننا قال تعالى وفي السماء رزقكم وما ت ع د و ن ولم يذكر نصا فيه سعي على الرزق بل قال ا ي ة و ا ح د ة م ق ت ر ن ة بموضوع العمل على طلب الرزق وهي في س و ر ة تبارك فامشوا في مناكبها والمشي غير السعي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إ ل ي ه النشور مش من عرق جبينك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء هذا القسم إ ن ه اداه توكيد في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ونصر انه لحق لام ت و ك ي د الاخرى مثلما أ ن ك م تنطقون قدم اعرابي و أ س ل م في خ ل ا ف ة أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ثم قال يا خ ل ي ف ة رسول الله أ ق ر ئ و ن ي ا ل ق ر آ ن ف أ م ر أ ب و بكر رضي الله عنه من يقرئه ا ل ق ر آ ن فلما بلغ هذه ا ل آ ي ة وسب ا ل أ ع ر ا ب ي مغضبا وقام قائما وقال من منكم يا أ ص ح ا ب محمد الذي لم يثق بربكم فاغضبه حتى اقسم لكم هذا القسم على الرزق فحمل خبره الى ابي بكر فلما سمع ابو بكر منه ا ل م ق ا ل ة بكى و ع ل ى بكاؤه فسمع في المسجد حتى بل لحيته وقال لقد كنا هكذا يا ا خ الاسلام ثم قست منا القلوب اي كنا مثلك م ت و ق د ي ا ل ح ر ا ر ة نقف عند هذه المعاني ا ل د ق ي ق ة من منكم من منكم الذي لم ي س ق بالله حين وعدكم بالرزق فاغضب الله حتى اقسم لكم هذا القسم متى يضطر الانسان للقسم لتعزيز قوله وتوثيق السامع الله يقول وفي السماء رزقكم وما ت ع د و ن والله اعلم بخلقه علم ان الناس سيقولون في السماء وعدنا هيني قاعد يرزقني كما قال جماعة قال ل إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م المشهور بالعلم والصلاح قالوا له يا شيخ أ ل ا نطلب أ ر ز ا ق ن ا يعني يجتهد ا ل إ ن س ا ن في طلب رزقه قال إ ذ ا علمتم أ ي ن هي فاطلبوها قالوا إ ذ ا ن س أ ل الله ذلك قال إ ذ ا علمتم أ ن ه ينساكم ف ذ ك ر و ا قالوا إ ذ ا نجلس في بيوتنا وننتظر قال إ ذ ا أ ر د ت م أ ن تجربوا الله فذاك شك كبير قالوا قد حيرتنا قال أ ن ت م حيرتم أ ن ف س ك م اعملوا بما قال ربكم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور يعزز هذا المعنى قول الصادق قول الشيخان والذي نفس محمد بيده من هو الله ذ ي بيده؟ نفس محمد ا ل النبي يقسم اقتداء ا بربه فلقد سئل عن اخلاقه يوما فقالت ام المؤمنين ع ا ئ ش ة كان خلقه القران يتخلق بأخلاق الرحمن. اقسم الله على موضوع الرزق لاهميته في نفوس الناس واذا بالنبي يقسم كما اقسم ربه والذي نفس محمد بيده لو أ ن ك م تتوكلون على الله حق توكله ليس كل من يقول أ ن ا توكلت متوكل لو أ ن ك م تتوكلون على الله حق توكله لارزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود ب ط ا ن أ ر و ن ي أ ي طير يعقد ا ت ف ا ق ي ة قبل أ ن يغدو لرزقه في النهار على أ ي مدير عمل وصاحب ش ر ك ة يعتمد مع من يبني ا ت ف ا ق ي ة تغدو خماصا م ت و ك ل ة على الله وتعود بطان ومعها الفضله ل أ ف ر ا خ ه ا في الاعشاش بهلول من بهاليل المسلمين الذي نسميهم المجاذيب تظنونهم مجانين يقول عنهم دراويش بهلول واسمه البهلول يحيى الدين الشرفي قال في ق ص ي د ة يصف فيها الدنيا و م ذ ا م ه ا وسلبياتها وكيف يتخذها الانسان س ف ي ن ة للنجاه والتي مطلعها و ب ا ل ل غ ة ا ل م غ ر ب ي ة انا مالي فيهاش واش علي مني يقول فيها قال امش ي في الاسواق اي ناس ينصحوني اتحايل م ش ي في الاسواق و وتسبب ليس تحايل ي ع ن ي احتال على الناس ولبس ط و ا ج ي واعط ا ش ك ا ت بدون رصيد ل ا ا ل ح ي ل ة معناها العمل والكسب وتحايل وتسبب اي خذ بالاسباب قال امش ي في الاسواق وتحايل وتسبب قلت ف ر ا خ الاعشاش رازقهم يرزقني من الذي يرزق الافراخ في اعشاشها الله نهتم بامر الرزق ونصطنع له آ ي ا ت ليست من الدين في شيء اسع يا عبدي وانا بسع معك قوم يا عبدي تعينك و ق ع د تهينك كلام عجايز خرفانات ثم ن أ ت ي لما طلب منا بالجد والسعي ونكله الى الله ونقول يوم الله ب ع ي ن الله اذا ما ناقشت انسانا في عبادته وتقواه واستقامته وسلوكه و أ ع م ا ل ه من صحيحها وخطئها حسنها وقبيحها وتذكره أ ن ه ن ا ك يوم حساب يقول لك يوم الله بعين الله ان الله غفور رحيم الله يقول غير ذلك و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن إ ل ا ما سعى و أ ن سعيه سوف يرى ا ر أ ي ت السعي أ ي ن يكون و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن أ ي يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا ما سعى اي ما اجتهد فيه وقدم و أ ن سعيه سوف يرى والذي يؤيد لك هذه ا ل آ ي ة بلص آ خ ر ملتق بالمعنى مفسر له قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إ ل ى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فينبئكم بما كنتم تعملون ر أ ي ن ا كيف نخبط في ديننا خبط عشواء كحاطب ليل لا يدري ماذا يجمع ليس في موضوع الرزق سعي إ ن م ا في عبادتك و أ ع م ا ل ك ا ل ص ا ل ح ة كل السعي موضوع مضاجع الأيام من والكسب والنفق الوجهة ولكننا على العيال أعطينا الرزق الناس الدينية جانب الجانب الآخر أننا إلى يؤرق بشر نأتي في هذه ونعتمد على ا ل أ س ب ا ب نقول السياسات العمياء التي لا تقوم على فهم ولا اتزان ولا هدي من الله هي التي أ و ق ع ت ن ا فيما نحن فيه أ ج ل ع ج ل ة الاقتصاد إ ل ى الوراء كان الخطاب موجها الى المؤمنين جميعا و إ ن خفتم ع ي ل ة وخصوصا أ ه ل م ك ة فسيغنيكم الله من فضله ما اجمل ان توجه الان الى قادتنا الى حكامنا الى اصحاب ا ل س ي ا س ة الذين يخشون ان قالوا ك ل م ة الحق وجهوا ووقفوا ج ه ا في وجه عدوهم ان يجري لهم ما جرى لاخوانهم في العراق العقوبات و ا ل م ح ا ص ر ة ا ل ا ق ت ص ا د ي ة ومش شايفين شو صار ب ك ف ي ن ا اللي صار درس العراق مش بيخلي كل واحد يصير زي الارنب منت و ارانب من اول وانا ل س ه نصير ارانب هذه ا ل ا ي ة ما اجملها ان تكون و ر ق ة عمل في مؤتمر ق م ة وان خفتم ع ي ل ة يا حكام المسلمين فسيغنيكم الله من فضله لو انكم تحسنون صنعا في سياسات بلادكم لكان الامر غير هذا قلتها م ر ة وعلى الهواء م ر س ل ة ل أ ن ي أ ع ر ف أ ن ا ل ق ا د ة ل ي س في المسجد ليسمعوا ولكن لا بد من مبلغ فالعسس فيهم خير و ب ر ك ة حبذا إ ن لم تتحدوا ان يكون لكم لا برسول الله أ س و د ح س ن في الولايات ا ل م ت ح د ة بيت سيادكم بالبيت ا ل أ ب ي ض جلله الله بالسواد اللهم آ م ي ن اعملوا مثله وحده عملتكم وحده عملتكم ده مش راضين تتحدوا بدال ما يكون في ريال سعودي ودينار اردني وليره سوري وهالخربطات اللي سمعناها كثير أ ل ا يكون ه ن ا ك شيء اسمه الدينار العربي بلاش تسموه مسلمي اسلامي أ ح س ن تزعروا اخوانكم. اخوانكم المسيحيين إ ن م ا المؤمنون إ خ و ه وانما المشركون نجس اعملوا دينار عربي واحد وارصدت بعض الدول في الخليج ليس كلها كفيله ان تدعم هذا الرصيد من الذهب المخزن ومع الاسف في بنوك اعدائنا حميت ضوءنا الله يعمي ضوءك يا حكامنا فوائد أ ر ص د ت ا ل أ ش خ ا ص وليس الحكومات تقطع فقر هذه ا ل أ م ة ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ك ا م ل ة ليس ا ل ع ر ب ي ة فوائد ا ل أ ر ص د ة تقطع فقر ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ومع ا ل أ س ف لهم أ م ث ل ه ك ث ي ر ة ننزه من برنا ومسجدنا عن ذكرها قال ب ر ض و ش ي اخدو لبا فوائد بنوك ما انتو بتلعب بتعملوا الالعن و ا ل ا س و أ بتكون مش فوائد خدوها واعطونا اياها احنا بنتحمل اسمها لو ان اقتصاد ا ل ا م ة اصبح واحد ورصيدها واحد دينار عربي حطوا على و ج ه منه ص و ر ة القدس مشان ترضوا ل م س ل م ي ن والمسيحيين وعلى و ج ه التاني اسم اسمه دينار عربي بدال الدولار الامريكي وخلي ثقتكم ب الله كبيره شوفوا الاوروبيون الان م وحدوا عملتهم اوكادو ا و امريكا من قبل الستم اهلا من باب اولى بتوحيد ذلك فيا ق ا د ة ا ل ا م ة ان خفتم عيلا اي فقرا م ق ا ط ع ة م ح ا ص ر ة فسيغنيكم الله من فضله لكن متى هذا إ ن كنتم مؤمنين هذا خطاب لا يصلح إ ل ا للمؤمن ي اينما أ ه ا ا ل ذ ي آ ن و أينما سمعت أ و ق ر أ ت هذا النداء اعلم أ ن وراءه توجيه رباني أ م ا إ ذ ا كان ضرب مثل فلا تصدر ب أ ي ه ا الذين آ م ن و ا بل يقول الله فيها يا أ ي ه ا الناس يا بني آ د م أ م ا هنا ا يا أيها الذين ن آ م و تكليف شرعي إ ن م ا المشركون نجس فلا ي ق ر ب ا ل م س ج د الحرام بعد امن ماذا ا ل س ل ط ة ا ل ت ش ر ي ع ي ة هي لله مش للنواب لله والسلطة التنفيذية لولي أمر المسلمين من علماء وحكام وأمر وطاعة رسوله أولي التنفيذية المسلمين علماء عندما قال الله وأمر بطاعته وطاعة رسوله ثم أولي الأمر قال ابن عباس أولي الأمر هم العلماء أولي من أمر ثم هم ل أ ن ه م يعرفون أ ح ك ا م الله فهم يقولون للحاكم هذا يحل لك وهذا لا يحل لك فهم اولو ا ل أ م ر والنهي ف إ ذ ا اجتمع ا ل أ م ي ر والعالم العلماء و ا ل أ م ر ا ء شكلوا ولاه أ م ر ا ل أ م ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا المشركون نجس هذا تشريع فلا ي ق ر ب ا المسجد الحرام بعد عامين هذا عليكم التنفيذ نفذوا ما شرع الله لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و إ ن خفتم عيله ة أي فقرا فسيغنيكم فقرا ا ل ل فسوف يغنيكم الله من فضله إ ن شاء إ ن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون لا يدينون دين الحق من هم الذين اوتوا الكتاب وقد عقب عليهم بالتفصيل قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ولقد سماهم الله في ا ل ق ر آ ن كفارا ونحن نسميهم جميعا المؤمنون أ ح ف ا د إ ب ر ا ه ي م ثم نقول حوار بين ا ل أ د ي ا ن والله يقول إ ن الدين عند الله الاسلام انصدق الله انصدقكم دين واحد وشرائع م ت ع د د ة لا يوجد أ د ي ا ن س م ا و ي ة اعقلوا و ف ه م و ا دين واحد إ ن الدين عند الله الاسلام هو دين ا ل م ل ا ئ ك ة هو دين الجن قبل خلق آ د م هو دين البشر دين أ ب ي ه م إ ب ر ا ه ي م مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ومعنى الاسلام ان يسلم لله قلبك ويسلم الناس من يدك ولسانك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب اي يهود ونصارى حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون بحمد الله الذي لا يحمد على مكروه س و ى نحن ا ل آ ن نعطي الجزيه ونحن لا نشعر ما يفرض علينا وقالت بن المسيح ذلك بأفواههم إ ذ ا أ ر د ت أ ن تقيم ا ل ح ج على إ ن س ا ن فكذب م ق و ل ة أ ن ت قلت هذا ب ع ظ م ة لسانك ذلك قولهم ب أ ف و ا ه ه م أ ي اسمعوهم و ا س أ ل و ه م سيقولون المسيح ابن الله ذلك قولهم ذلك قولكم ب أ ف و ا ه ك ذلك م ل ق و ه م ب أ ف والمعنى ه و ا ا ل آ خ ر أ ي ذلك الافتراء الذي يقولونه بلا علم وليس لله والد ولا ولد قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ذلك قولهم ب أ ف و ا ه ه م يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أ ي ل أ ن مشركي قريش والكفار و ع ب د ة ا ل أ ص ن ا م كانوا يقولون عن ا ل أ ص ن ا م أ ن ه ا بنات الله ذلك قولهم الذين قولهم قول قبل قاتلهم الله كفروا يؤفكون بأفواههم يضاهئون من أنى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 والذين يكرزون الذهب و ا ل ف ض ة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أ ل ي م إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت التي نزلت نكتفي بهذا القدر من تفسيرها وليس الموضوع تفسير ق ر آ ن بقدر ما هو ربط أ ح د ا ث في موقع من ا ل س ي ر ة بنص صريح وصحيح من ا ل ق ر آ ن الكريم أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله معرجين على س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي انتهى بنا الحديث عنها في جمعتنا قبل ا ل م ا ض ي ة ما سمي بحج أ ب ي بكر بالناس وعام الوفود إ ذ جلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مدينته يستقبل وفود الناس مصداق قوله تعالى إ ذ ا جاء نصر الله والفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا فسبح بحمد ربك و ا س ت غ ف ر إ ن ه كان توابا هذه ا ل س و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة س و ر ة الفتح كانت إ ش ا ر ة إ ل ى فتح م ك ة ودخول الناس بعد فتح م ك ة في دين الله أ ف و ا ج ا ل أ ن العرب ة كانت ترقب قريشا و ر س ا ل ة النبي يقول إ ن أ ظ ه ر ه الله على قومه فهو نبي ف إ ن قومه أ ه ل حرمه فهم من ض ئ معد وعنصر مضر وزرع إ س م ا ع ي ل هم أ ه ل بيت الله ومكرمي ضيفانه في الحج الذين قد دافع الله عنهم عام الفيل ف أ ه ل ك أ ب ر ه ه وجيشه ف إ ن كان أ ر ا د ه م محمد بسوء ولم يكن نبيا هلك و إ ن كان منهم و إ ن أ ظ ه ر ه الله عليهم كان نبيا وكان قومه مخطئون فكانوا يرقبون ما تكون ن ت ي ج ة قتال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فلما فتحت م ك ة دخل الناس في دين الله افواجا لا سيما بعد تبوك سمي عام الوفود باتفاق نحن في هذا العام التاسع ل ل ه ج ر ة وقد حج ابو بكر بالناس وانزل صدر براءه والنبي يستقبل الوفود وان تتبعنا هذه الوفود لا نخرج منها ولا من عشرين ج م ع ة ولكننا سنتناول نماذج نماذج تشير إ ل ى وفود الخير وابتغاء وجه الله و س ر ع ة الفقه في الدين ونماذج م ض ا د ة كيف الذين كانوا يريدون أ ن يخدعوا الله ورسوله فما خدعوا إ ل ا أ ن ف س ه م وكانوا ع ب ر ة ل ل آ خ ر ي ن فنحن اليوم مع نموذجين نموذج خير وبه نستهل ونموذج شر به نختم حتى يكون ع ب ر ة للمعتبرين اما الوفد الاول فهو وفود ضمام ابن س ع ل ب ه الى النبي صلى الله عليه وسلم ن ي ا ب ة عن قومه سمع الناس كما قلنا من خلال مقدمتنا ان دين الله قد انتشر والناس يدخلون به افواجا و أ ن القبائل تفد على ا ل م د ي ن ة تبايع محمدا على ا ل إ س ل ا م ف أ ر س ل قوم ضمام بن س ع ل ب ة رجلا ليس سيدهم ولكنه من وجوههم ومن س او د ت ه م أ فدوه إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليرى ويطلع أ م ر النبي ثم ي أ ت و ا فيجمعوا أ م ر ه م فقدم ضمام بن س ع ل ب ة على م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاناخ راحلته بباب المسجد وعقل بعيرا يقول ا ل ص ح ا ب ة كان رجلا جلدا اي قويا شديدا اشقر ذا ظفيرتين اي مجدلا شعره بظفيرتين قد القيتا على ظ ه ر ه فدخل باب المسجد وله دوي لا يفهم يتكلم بلهجة قومه قل و م ه ق أ ن يفقه ا ل ص ح ا ب ة حديثه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيننا متكئ اي في المسجد حتى وقف علينا أ م ا م ا ل ح ل ق ة ثم قال أ ي ك م ابن عبد المطلب يطرح السؤال من فيكم ابن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ابن عبد المطلب قال محمد يعني يريد ا ل آ ن بالتعيين من بني عبد المطلب أ و من أ ب ن ا ء عبد المطلب محمد قال محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال يا بن عبد المطلب ضمام الذي يتكلم ي اني ب سائلك ومغلظ عليك في ا ل م س أ ل ة يعني مشدد فلا تجد في نفسك عليك أ ي لا تغضب ولا تثور فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أ ج د إ ن شاء الله سلما بدا لك قال يا ب ن عبد المطلب من رفع هذه السماء وبسط ا ل أ ر ض و أ ر س ى الجبال قال الله قال ف إ ن ي أ ن ش د ك الله الذي رفع السماء وبسط ا ل أ ر ض و أ ر س ى الجبال إ ل ه ك و إ ل ه من كان قبلك و إ ل ه من هو كائن بعدك الله بعثك رسولا إ ل ي ن ا الله في ل غ ة العرب تحليف يمين أ ي قسم يعني أ س أ ل ك بالله الله بعثك رسولا إ ل ي ن ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال ضمام يا ابن عبد المطلب اني انشدك الله الذي بعثك رسولا الينا الله امرك ان نعبده وحده لا نشرك به شيئا ونخلع ما كان يعبد اباؤنا من الاوثان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال يا المطلب ابن عبد المطلب. إ ن ي أ ن ش د ك الله الذي بعثك إ ل ي ن ا رسولا و أ م ر ن ا أ ن نعبده وحده لا نشرك به شيئا الله أ م ر ك أ ن ت أ م ر ن ا ب أ ن نصلي هذه الصلوات الخمس في كل يوم و ل ي ل ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم ما زال هكذا حتى لا أ ط ي ل في تكرار الجمل ينشده بالله محلفا مغلظا مشددا عن جميع فرائض الاسلام من ص ل ا ة وصيام و ز ك ا ة وحج والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم بنعم حتى اذا فرغ ض م ا م اسمعه النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من ا ل ق ر آ ن الكريم فقال ض م ا م بن س ع ل ب ه ف إ ن ي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله و و الذي بعثك و أ ن ق ذ ن ا بك من الضلاله الى الهدى لا أ ز ي د على ما ذكرت ولا أ ن ق ص منه شيئا يعني س أ ؤ د ي ما علمتني من خمس أ و ق ا ت في اليوم و ا ل ل ي ل ة و أ ص و م شهرا في ا ل س ن ة و أ خ ر ج ز ك ا ة مالي و أ ح ج إ ن استطعت أ ي أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م الخمس لا أ ز ي د ولا أ ن ق ص ثم ولى وارتحل بعيره وانطلق إ ل ى قومه فلما ولى من باب المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقه الرجل ا أ ي بهذه ا ل س ا ع ة أ ص ب ح فقيها في دينه فقه الرجل ا و أ ف ل ح إ ن صدق ودخل ا ل ج ن ة يعني قد أ ف ل ح إ ذ ا صدقني أ ن ه لن ينقص منها شيئا ولن يزيد عليها وهو من أ ه ل ا ل ج ن ة فانطلق ض م ا م إ ل ى قومه حتى إ ذ ا نزل بساحتهم اجتمعوا عليه يستطلعون الخبر فكان أ و ل ما أ س م ع ه م لعنت ة ا ا ل ل و ا ل ع ز ة ل ع ن ة اللات و ا ل ع ز ة فقالوا م ا ه ي ض م ا م اتق البرص اتق الجذام ت ق ا الجنون ت ق ا اي لا تلعن ا ل ا ل ه ة حتى لا تبتلى بهذه الامراض فقال ويحكم لقد بعث الله رسولا الى الناس كافه وانزل عليه كتابا يتلى فانقذ الناس من الضلاله الى الهدى ولقد جئتكم من عنده علمت عنه والعزة تنفع اللات لا ولا ما أمركم به وما نهاكم عنه وإن اللات والعزة لا تضر به وإن يقول ر و ا ة الحديث من قومه فوالله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لم تغب شمس ذلك اليوم وبقي في قومه رجلا أ و ا م ر أ ة غير مسلم أ س ل م القوم م ك ل ه وكانوا يقولون ضمام ابن ثعلبه ايمن وافد يعني اكرم وخير وافد وفد على النبي وحده فانقذ قومه جميعا يفهم من هذا ان الدين ايمان و د ع و ة ليس ايمان و ع ب ا د ة ا ل ع ب ا د ة ضمنا لانها ركن من اركان الايمان ل أ ن ه ا العمل بمقتضى ا ل إ س ل ا م و ا ل إ س ل ا م واحد منها و ا ل د ع و ة و ظ ي ف ة هذه ا ل أ م ة وهكذا كان ش أ ن ا ل ص ح ا ب ة حين أ س ل م أ ب و بكر في اليوم ا ل أ و ل من ظهور ا ل د ع و ة وتبليغ النبي إ ل ي ه لم ي أ ت في اليوم الثاني إ ل ا ومعه س ت ة أ ب و عبيده وعبد الرحمن وطلحه والزبير وهكذا وكذلك صنع سيد ا ل أ ن ص ا ر سعد بن معاذ وقد أ ت ي ن ا على موقفه بالتفصيل يوم أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم سفيره ا ل أ و ل إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ليعلم الناس دين الله فلما اجتمعوا عليه وعلم سعد وغاضبوا ذلك ثم قام و أ ت ا ه وكان من أ م ر ه ما كان ف أ س ل م سعد ثم رجع إ ل ى قومه أ ت د ر و ن من هو السفير ا ل أ و ل لم أ ذ ك ر اسمه يقينا مني ب أ ن ك م لم تنسوا مصعب بن عمير أ و ل سفير في ا ل إ س ل ا م مندوب النبي إ ل ى ا ل م د ي ن ة التي بايعته فلما أ س ل م سعد ذهب وراء الحائط فاغتسل بماء ثم ق ر أ ا ل ق ر آ ن على مصعب فغاب عن قومه س ا ع ة من زمن فلما رجع قال قومه والعرب أ ص ح ا ب ف ر ا س ة كانوا كانوا أ م ا حين تغربوا وتشرقوا طمست فراستهم فهم أ ب ل د من الدواب إ ل ا من رحم ربي الا من رحم ربي قال رجال من قومه نقسم أ ن سعدا قد رجع إ ل ي ك م بغير الوجه الذي ذهب به وكان نور ا ل إ س ل ا م قد طف في وجهه و أ ش ر ق نقسم أ ن سعدا رجع بوجه غير الذي ذهب به وجهه ما الإيمان الذي غير وجهه نور الإيمان حين نور سرى به فوقف سعد عليهم وقال لهم ما تعدونني فيكم قالوا سيدنا وابن سيدنا ولعلنا الان في أ ذ ه ا ن ن ا قد رسمنا ص و ر ة لسعد أ ن ه ذلك الشيخ الكبير صاحب السن و ا ل ل ح ي ة البيضاء وجيل قومه وعميدهم أ ت ع ل م و ن كم كان عمره آ ن ذ ا ك لقد رحل عن الدنيا وهو ابن ست وثلاثين لم يتمم ا ل أ ر ب ع ي ن وهذا الموقف قبل أ ن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فكان سعد في اثنين وثلاثين من عمره اثنين وثلاثين من شباب ع م ا ل لسه مش متجوزين بعضهم شباب صايعين اثنين وثلاثين لسه مش عارف كيف يبني مستقبله كان سيد ق و م ه قال ما تعدونني فيكم قالوا سيدنا وابن سيدنا امرك فينا مطاع قال وجهي من وجهكم حرام رجالكم ونساؤكم حتى تدخلوا جميعا في دين الله فما أ م س ى ذلك اليوم بيت في بني عبد ا ل أ ش ه ل إ ل ا و ي ق ر أ فيه ا ل ق ر آ ن هكذا كانوا رضي الله عنهم من استطاع فليلحق ديننا إ ي م ا ن و د ع و ة وهكذا كان ش أ ن ضمام ابن س ع ل ب ة أ ي م ن وافد هذا نموذج الخير ف أ س ل م قومه وبعثوا بوفدهم إ ل ى النبي صلى الله و س ل م و ب ز ك اجازهم ت ه م و أ و أ ك ر م ه م و أ م ر عليهم انظروا إ ل ى ص و ر ة أ خ ر ى ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد اجتمع فيه الضدان عنصر الخير و عنصر الشر وهو ا ل إ ن س ا ن كلهم ل آ د م و آ د م من تراب و لكن الله قد سمى فينا شياطينا قال شياطين الانس إ ن س و ل ج بدأ ب ا ل إ ن قبل الجن مع أ ن ن ا ل ا ن ع ر ف ا ل ش ي ط ا ن إ ل ا م ن ع ا ل م ا ل ج ن ل ا ش ي ا ط ي ن في ع ا ل م ا ل إ ن س أكثر ش ي ا ط ي ن ا ل إ ن س و ا ل ج ن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف ا ل ق و ل غ ر و ر ا أ م ا ا ل و ف د ا ل آ خ ر ا ل ذ ي غلبت فيه صورة ا ل س و ء و ا ل ش ر على ا ل خ ي ر ع ا م ر ب ن ا ل ط ف ي ل ع ا م ر ابن الطفيل سيد قومه من بني عامر اصحاب يوم بئر معونه ة الذين غذروا باصحاب النبي صلى ل ل عليه وسلم دخل الناس في دين الله افواجا كما قلنا وتتالت الوفود والقبائل تبايع على دين الله وتعطي صدقات اموالها وتصبح جندا من جند الله في اراضيها قال قومه له يا عامر لقد دخل الناس في دين الله وقد ابطانا فانطلق برجال منا الى محمد وانظر الى ما يدعو اليه و ل ن أ خ ذ لنفسنا كما اخذ الناس يعني حتى لا نغلب على امرنا اذا انطلقوا لا من باب حب الخير من باب ن أ خ ذ لانفسنا انما الاعمال بالنيات فقال لهم عامر بن الطفيل وهو سيدهم وبئس السيد ذاك قال كنت قد آ ل ي ت يعني أ ق س م ت أ ل ا أ ن ت ه ي ع ن ي لا أ ر ك ن ولا أ ه د أ حتى تتبع العرب عقبي أ ي أ ص ل ح ملك العرب كلهم أ ف أ ن ا أ ت ب ع عقب هذا اليتيم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إ ن ي راحل إ ل ي ه ونوى الغدر ولم يقصد وجه الله فقال لشرير مثله من القوم اسمه أ ر ب د شقيق للبيد الشاعر أ خ ل أ م ه استغفر الله ليس شقيق أ خ و ه ل أ م ه هذا من أ ب وهذا من أ ب قال ارحل معي ف إ ن ي أ ع ر ف ك رجلا ولا أ خ ش ى على نفسي من رجل إ ل ا مني يعني أ ن ت الوحيد الذي تنافسني ويمكن إ ذ ا ذهبت الزعامه مني أ ن تكون بيدك إ ذ ن أ ق و ى رجلين في ا ل ق ب ي ل ة ارحل معي قال ارحل قال إ ذ ا قدمنا على محمد ف إ ن ي س أ ح د ث ه و أ ش ا غ ل ه و أ ص ر ف وجهه عنك ف إ ذ ا فعلت ذلك فعله بالسيف و أ ر ح العرب منه وعندها تنتقض العرب كما دخلت ولا يقدر قومه على غير ا ل د ي ا فنعقله لهم أ ي نعطيهم ا ل د ي ا وارتحلا مع عدد من رجالهم وفي ر و ا ي ة أ ن ه م ا قدما وحدهما حتى إ ذ ا نزلا ب س ا ح ة النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد تقدم عامر بن الطفيل واخذ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال عامر خالني يا محمد وردت ب ر و ا ي ة بالتشديد هكذا خالني ا ل ش د ة على اللام مع الكسر وفي ر و ا ي ة خالني اي ب ا ل ك س ر ا ل م خ ف ف ة بدون ش د ة ولكل و ا ح د ة م ع ن ا الذين أ و ر د و ه ا بالتشديد تعني اتخذني خليلا لك وصديقا ف أ ن ا خير صديق وخليل خالني يا محمد اجعلني صديقك وذراعك ا ل أ ي م ن والذين أ و ر د و ه ا بالكسر المخفف خالني يا محمد أ ي اسمح لي و أ ذ ن لي أ ن أ خ ل بك فاتحدث على انفراد فسواء وردت بهذه أ و تلك كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كانت العرب أ ص ح ا ب ف ر ا س ة فكيف بنبيهم وقد نظر النبي صلى الله عليه وراى س ل م و المكر في وجهه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم وقد ابتعد عنه وابعد وجهه لا والله, أي لا, والله لا اخلو بك ولا أ ت خ ذ ك خليلا لا والله حتى تؤمن بالله وحده يعني حتى تؤمن يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلبك س ا ع ة م ر ح ب ا ف أ ل ح وكرر وهو يدن من النبي والنبي يرجع إ ل ى الوراء ويبتعد عنه ويقول لا والله حتى تؤمن بالله وحده فلما تكرر ذلك خشي عامر أ ن يكتشف أ م ر ه وهو ينظر إ ل ى أ ر ب د لم يحرك ساكنا يده على قائم سيفه ولكنه لم يفعل شيئا فقال إ ن أ ن ا أ س ل م ت يا محمد فماذا لي شو ذ تعطيني شو المصير شو ا ل ن ت ي ج ة ماذا لي قال لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم قال أ ت ج ع ل لي ا ل أ م ر من بعدك يعني اصير ن ب ي من وراك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا لك ولا لقومك ان الامر بيد الله قال اذن تجعلني الوبر و لك المدر يعني انا احكم الباديه وانت تحكم المدن ت ف ك ر ه ا ش ر ا ك ة و ح د ة ب د و م ش س ا ع ت ي ن و ن ص بين الامم يظنها ش ر ا ك ة ملك ق ا ل إ ذ ن تجعل لي الوبر ولك المدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا هذه لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم فضاق الوقت بعامر و ر أ ى أ ن لا ن ت ي ج ة وصاحبه لا يصنع شيئا وهو لا يريد أ ن يسلم أ ص ل ا فغلب الحمق على العقل وفضل ا ا إ ن ا ء ب م ا في ه ف ر ف ع ص و ت ه في وجه النبي ق ا ئ ل ا إ ذ ن والله يا محمد لاملاها أ عليك خ ي ل ا ج تردن و رجالا مردى يعني ب د أ ي غ زوك ولا أ ر ب ط ت